كن أولياء لله من دون الناس فتمنوا فتمنوا الموت إنكم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين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 وَبَلْتَقُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَذْكُرُ اللَّهِ كَثِيرًا لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهُ وَلِيًّا فَضُؤُوا إلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عَادَ اللَّهُ خَيْرٌ مِنَ الْلَّهُ وَمِنَ التِّجَارَةِ والله خير الرازقين